اذْرَ اَنَا نَرَى فَقَالَ لِاهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلّ أَتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا مُدِّي يَا موسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخُلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَى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 فَلَنَأَتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّفْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَاءٌ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّيْنَةِ وَأَيُّ يُحْشَرَ النَّاسُ غُحَّا فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كِيْدَهُ ثُمَّ أَتَى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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب في جذوع النخل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 في ربه مجرما فَإِنَّ لَهُ له جهنم لا يموت وَلَا ولا يحيا ومن يأتى مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدعات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 فاضرب لهم طريقا في البحر بس لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل، لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى.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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به علمه وعنت الوجوب للحيل قيوم وقد خاب من حمل غلما وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُنْمِنُ فَلَا يَخَافُ غُلْمًا وَلَا حَظًّا وكذلك ادلنا الله عربيا فصرنا فيه من الوعيد وصرفناه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسججوا لآدم فسججوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إنها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 شيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يذلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا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 وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعْيَشَةً ضَكَوْنَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَعْرَضَ لَهُ مَعْيَشَةً ضَكَوْنَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 إِلَّا الْيَلِيلَ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ ثَرْبًا وَلَا تَمُدَّ عَيْنَيكَ إلَى مَا مَتَعْنَى بِجِئَ زَوْجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وأمر أهلك بالصلاة واصطفر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للثقة وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربي أَوَلَمْ تَأْتِجِ بَيْنَتُ مَا فِي الْصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنْ